ولمَ جاء موسى لني قاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن ترعاني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجل رب يُولِ الْجِبَالَ جَعَالَهُ دَكَّنَ وَخَرَّ مُصْصَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ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 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنَامِ وَاحِمًا كُلَّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلَ لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ فَأَخْلُهُ هَذِهِ قَوْلَكُمْ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ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 وَإِذَا رَأَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِذَا يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِذَا يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا رَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجداً جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً؟ اتَّخَذُوا وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَ فَإِلَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعُوا مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضَبَنَ أَسِفًا قَالَ بِسَمَاء خَلَفْتُ مُوَنِّي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 اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين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 سَأَرَمُوسَ قَامُوا سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِقَاطِنَهُ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن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 لا الله.